فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل الطن من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آذ ام ان ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة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 فَسَيَجْعَلُ وَجَعَ لَبَيْنِ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيِلَاهُمْ نَعْظُ اللهَ دَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ الْأَرْضِ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 تعالى الله عما يشركون